واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله حينما يستسلم المرء للاوهام والتخيلات ويبني امور حياته على امور لم ينزل بها من سلطان بل هي من نسج الشيطان وتزيينه حين ذلك يسقط المرء في بؤره التخبط والمخاوف ولا يستطيع ان ينعتق منها الا اذا تخلى عن تلك الاوهام التي يبني عليها حياته وامره تلك عباد الله مساله التشاؤم والتطير التي بليت بها مجتمعات جاهليه بسبب بعدها عن خالقها ومدبرها وعالم سرها وخفيها ومع الاسف نرى ان ذلك التشاؤم تراه عند بعض المسلمين ويحصل به شر كبير كانت الجاهليه عباد الله يتشائمون من بعض الطيور ومن بعض المخلوقات والمخلوقين ومن ايقاع بعض الاعمال في شهور معينه يتشاءمون من أشهر برمتها فجاء الإسلام مبطلاً تلك العادات والتقاليد الجاهلية فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر رواه البخاري ومسلم زاد مسلم ولا نوء ولا غول نفى الإسلام مبطلاً العدوى فقال لا عدوى على الوجه الذي كانت تعتقدوه على الوجه الذي كانت على الوجه الذي كان يعتقده اهل الجاهليه حيث يضيفون الامر لغير الله وان هذه الامراض تعدي بطبعها والا قد يصاب الرجل الصحيح بالمرض من مخالطته اهل عدوى ولذلك انها الاسلام عن ان يقدم الرجل الى ارض سمع بها طاعون ونفى الاسلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الطيره وهي ان يرقب حركات الطير فان طار يمنه تيمنا به وان طار يسره تشاؤم فنفى ذلك الشرع وبين انه ليس له اصل في جلب نفع او دفع ضر انما ذلك من تخيل الشيطان وتوهيمه اما الهامه فهي طائر من طير الليل كانه يعني البومه كانوا يتشائمون بها اذا وقعت على بيت احدهم يقول نعت الي نفسي او احدا من اهل داري وقيل غير ذلك ولا سفر كانت الجاهليه يتشائمون بسفر ويقولون انه شهر مشؤوم فابطل الاسلام فابطل الاسلام ذلك وكان بعضهم يتشاءمون بيوم الاربعاء وتتشائم اهل الجاهليه بالنكاح في شوال خاصه ولعل هذا التشاؤم لعل لهذا التشاؤم بقيه في بعض بلداننا الاسلاميه عباد الله ان التشاؤم داء يفتك ب يفتك بصاحبه سواء كان التشاؤم تطيرا في الطير او كان ذلك توهم او توقع الشر من احد من الناس لذاته بسبب عاهه او مرض او نحو ذلك او اساءه الظن بكل شيء في الوجود خالقا او مخلوقا عاقلا او غير عاقل وكان هذا التشاؤم دافعا للقعود عن اداء الواجب او الكسل والتواني بسبب تلك الامور ان سبب التشاؤم عباد الله راجع لامور منها العيش في وسط متشائم فيتاثر بهذا الوسط ويصاب بهذا المرض فيبني حياته على الوهم والخيل ولا يكاد يسلم من ذلك البلاء الا من عصم الله ومن اسبابه كثره المحن وكثره الابتلاءات مع الغفله عن اسرار هذه المحن فحين يبتلى بذلك يصاب بالانهزام النفسي وما يتبعه من التيور والتشاؤم ولو فقهها سنه الله في الحياه لعلم ان هذه الابتلاءات ربما تكون خيرا له وقد تكون لتقويم اعوجاجه او رفعه لدرجاته ولربما كانت لزياده حسناته ورفعه مرتبته حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه فلما غفل عن تلك الحكم تشائم وضعف واذا غفل الانسان عن معرفه قدره الله سبحانه وتعالى وقدرته على الخلق وتناسى ضعف تلك المخلوقات او تلك الجمادات التي يتشائم منها اصيب بذلك المرض والا فمالي عاقل يرهب ويترك العمل لاجل طائر والله يساره وشماله او يفرح بطائر والله يمنته او يخاف من طير وقع على بيته سواء كان بومة او غرابه انه نسي انه نسي التوكل على الله وتعلقته نفسه باوهام وتخيلات من هذه حاله يتشائم ويتطير فان ذلك يؤثر عليه تاثيرا بالغا بالقلق والاضطراب النفسي وكثره المخاوف والاوهام تتجاذبه توافه الامور ويعيقه عن عن اطمانينه امور لا حقيقه لها ولا رصيد لها من الواقع وذلك عباد الله ان الطيره شرك ومن لبس ايمانه بشرك نزع الله من قلبه الطمانينه والامن كما يفهم من قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ومن اصابه التشاؤم تراخ مع نفسه ولربما تطاول على حدود الله فمن تشائم من حياته وراى ان هذه الحياه لا خير فيها من كل جانب ادى به ذلك الى الانتحار وقتل نفسه او الوقوع في بؤر الرذيله والخلود الى التعاسه والفساد ومن تشاءم من حياه المسلمين وراى انهم لن يخرجوا من هذا الذل والهوان ابدا لربما ادى به ذلك الى الانصهار في بؤر في بؤر الرذيله وترك الدين او عمل اعمال لا يصيغها الشرع ولا يجيزها ومن تشاءم من افراد لعدم استقامتهم لربما تطاول على الله وقال قد هلكوا وهو اهلكم او هو الذي اهلكهم ولربما ترك الدعوه الى الله والدلاله على الخير ومن تشاءم من شيء تعطل عن العمل فيه وثبَّط غيره عن التقدُّم إلى ذلك الأمر ولو كان خيرًا فحمل ثمين اثنين إثم قعوده وإثم تثبيطهما من الآخرين وتعطيلهم عن المضي في الطريق الصحيح عباد الله إن على المسلم أن يقف مع نفسه وقفةً حازمةً يستطيع بها ان يمسك بزمام نفسه التي جبلت على الضعف والخور ويقودها الى دينها الذي يربي فيها العزه والقوه والتوكل على الله الذي يربي فيها خوف الله وحده لا شريك له لا خوف غيره انما ذلك الشيطان انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه هلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين اننا في زمن كثرت فيه المخاوف وكثرت فيه الاوهام وتشبث الناس باشياء لا حقيقه لها جعلتهم يخافونها يرهبونها وخلط الحق بالباطل فما اصيب انسان الا وارجع ذلك للعين والسحر وهما حق ولكن اليس يوجد غيرهما وهذا راجع الى الضعف ولرب ولربما للتشاؤم كثرة الامراض النفسيه والاوهام العقليه وتهافه الناس على بعض المشعوذين والمبطلين والدواء في ايديهم لو كانوا يبصرون رجوعا الى دينهم واستمساكا بعقيدتهم وتركا للشرك وتقويه للنفوس ومن كثر خوفه من الأوهام والجن وغير ذلك سلطها الله عليه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا وتعبا ورهبا إن على المسلم أن يدافع التشاؤم أن لا يستسلم له أما وجوده فلا يسلم منه احد قال ابن مسعود وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل اي ما منا من احد الا وقع قلبه من التطير او التشاؤم شيء ولكن لا يلبث ان يذه اي يذهب بتوكلنا على الله سبحانه وتعالى فاذا كرهت امرا ووقع في نفسك منه شيء فاتم الامر وتوكل على الله ولا تلتفت الى ما سواه ومن علاج التشاؤم ذكر الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما ذكرت عنده الطيره اذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك رواه ابو داود بسند صحيح والتتذكر اخي المسلم ما ينبني على التشاؤم من عواقب سيئه تقعد بالانسان عن العمل في الدنيا والاخره وتحشره في حيز من الهم ضيق وتحمله من الكآبه والتحسر ما ينغص عليه حياته التي هي مزرعه معاده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيروا بموسى ومن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه والغفور التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان حد الطيره وتعريفها وكذلك التشاؤم المذموم ما امضاك او ردك فما اوجب للانسان ان يمضي لما يريده او اوجب له ان ين ان ينثني عما يريد فهذا هو التشاؤم لان فيه نسيان للتوكل على الله وهذا يؤدي بنا للكلام عن الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم والفرق بينه وبين الطيرة فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة فالفأل حسن الظن بالله فيتفاءلون بكل كلمه يسمعونها يسمعونها ويؤولونها للخير اما الطيره والتشاؤم فهي سوء ظن بالله وتوقع للبلاء والتفاؤل كان يكون عند الرجل مريض فيتفائل بما يسمع من كلام رجل يقول يا سالم او يا معافى ونحو ذلك قال ابن القيم رحمه الله ليس في الاعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك ابانه عن مقتضى الطبيعه ومن حب الفطره الانسانيه التي تميل الى ما يوافقها ويلائمها كما اخبرهم صلى الله عليه وسلم انه حبب اليهم من الدنيا النساء والطيب وكذلك جعل في نفوس الناس الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئه والبشره والفوز والظفر ونحو ذلك فحينما تقرع هذه الاسماء الاسماع تستبشر بها النفوس وينشرح لها الصدر اما اذا سمعت افداد ذلك فاوجب لها حزنا او اثار في او اثارت خوفا وطيره وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه او رت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الايمان ومقارفه للشرك ان الفعل عباد الله بضد الطيره والتشاؤم يبعث على العمل رجاء وقوع الامر وتامل فائده واعلم انه من تطير وتعلم انه من تطير تطيرا منهيا عنه فانه قد يصيبه ذلك عقوبه الله اما من توكل على الله ووثق به وقطع قلبه عن الالتفات الى غير الله فان ذلك لا يضره ابدا باذنه تعالى عباد الله وردت احاديث يظن بعض الناس انها تدل على جواز الطيره والتشاؤم ومنها قوله عليه السلام الشؤم في ثلاثه في المراه والدابه والدار وهذا ليس فيه اثبات الطيره التي نفاها الله انما غايه هذا الحديث كما قال العلماء اي بين صلى الله عليه وسلم ان الله قد يخلق اعيانا منها فيها ضرر على قاربها وساكنها وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها شر ولا غيره فهو كما خلق الأسباب وربطها بالمسببات لهذا يشرع لمن استفاد زوجة أو دابة أن يسأل الله من خيرها وخير ما جُبلت عليه ويستعيذ من شرها ويستعيذ من شرها وشر ما جبلت عليه وكذلك من سكن دارا وغير ذلك من امور الحياه فمن اشترى سياره وكثر وكثر عطبها وكثرت خسائره منها فانه يستحب له بل الافضل ان يفارقها ويبيعها ويستبدل بها غيرها كما لو سكن دارا كثرت مشاكلها وتسرباتها فإنه يحاول أن يصلحها فإن لم يفد فيها ذلك استبدلها هذا مقصوده صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأشياء إذا حصل منها ضرر واضح فإنه يجب أن يفارقها أما الطيرة فهي مبنية على التوهم والتخيل والتخيل وربط غير صحيح اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وااجله نعوذ بك من الشر كله عاجله وااجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسالك يا ربنا من خير ما سالك منه عبدك ورسولك وحبيبك محمد ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم يا ربنا احينا اعزه على سنته وتوفنا شهداء على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه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 اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم من كان منه عادلا اللهم من كان منهم عادلا فزده عدلا وقسطا يا رب العالمين اللهم من كان منهم ظالما فرده اليك ردا جميلا وان لم ترد له هدايه فخذه اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم مولى امرا من امور المسلمين فارفق بهم اللهم فارفق به اللهم فارفق به اللهم فرفق به ومن ولي امرا من امورهم فشق عليهم اللهم استجب فيه دعوه محمد صلى الله عليه وسلم فشقق عليه اللهم فشقق عليه اللهم فشقق عليه, عليه يا حي يا قيوم اللهم كل اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كلكم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم كلهم تحت كل سماء وفوق كل ارض كلهم حيث يضيق عليهم يا رب العالمين كلهم حيث يسامون سوء العذاب كلهم حيث يقتلون كلهم حيث يذبحون كلهم حيث يجوعون كلهم يا ربنا يا مولانا حين يشردون اللهم لا حيله لنا اللهم لا حيلة لنا وان انت بيدك الحول والقوة اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم, اللهم خليص المسجد الاقصى من قبضه يهود اللهم خليص المسجد الاقصى من قبضه يهود اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم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 اذكروا الله اذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون